أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه وقال حسن غريب وقد رواه بعضهم فلم يرفعه وقال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من طوق عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة عن أبي زرعة ابن عمر ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن مثله ثم قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ هذه الآية وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني به وانفرد مسلم بإخراجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه وقال أحمد حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابه الأرض ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع به ورواه مسلم ايضا والترمذي وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن عزوان به نحوه وقد ورد هذا ال... وقد ورد هذا الحديث غزوان من... غزوان لا غزوان وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة ايضا فعن أبي سريحة حذيفة بن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وذكر الحديث ورواه أحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث قتاده عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتة فذكر منهن طلوع الشمس من مغربها كما تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل او كسبت في إيمانها خيرا انتظروا انا منتظرون هذا التقسيم الذي في هذه الآية يدل على أن هذه المذكورات امر حقيقي فالملائكة تأتي يوم يجمع الناس يبعثون من قبورهم يحشرون ويجمعون في صعيد واحد بعدما تمد الأرض مدا ويوسع فيها حتى تتسع للناس أما ولهذا نقول هذه المذكرات في الآية ليست مرتبة يعني لم تأتي بالترتيب ثم اتيان الله جل وعلا على ظاهره يأتي يحاسب خلقه بنفسه تعالى وتقدس. وهو سريع الحساب ولكنه يأتي وهو على عرشه لا يكون شيئا فوقه بل هو فوق كل شيء دائما وأبدا وهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس وقوله أو يأتي بعض آيات ربك يعني هنا قال بعض آيات ربك ما يدل على أن طلوع الشمس من مغربها بعض الآيات وليس هي الآيات والآية هي الدلالة والعلامة على الله جل وعلا وقدرته وعظمته ولهذا إذا جاءت هذه الأمور التي تكون خارجة عن المعتاد الذي اعتاده الناس يؤمنون ولكن لا ينفعهم ايمانهم لان الايمان النافع هو الايمان بالغيب الايمان بالأخبار التي تاتي بها الرسل الامور الغائبه الايمان بالله لان الله غيب لا يطلع عليه ولا يرى وانما يستدل عليه باوصافه وصفاته واسمائه وكذلك بمخلوقاته من السماء والأرض والجبال والسحاب والرياح والمطر والإحياء والاماته وغير ذلك وفي أنفسكم افلا تبصرون وكذلك الإخبار عن ما سيأتي وما مضى كله إخبار بغيب فالملائف الرسل تخبر عن الأمور الغائبة ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وعلى أمته تنتهي الدنيا وتقوم الساعة وقيام الساعة هو النفخ في الصور وقد ثبت في في الآيات من كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على النفق في الصور مرتان كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون فينفخ فيه أولا فيموت كل حي كما قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض يعني ماتوا ثم ينفخ فيه أخرى للحياة لا كل روح إلى جسدها وأجساد التي في القبور تنبت وتخرج ولكن بلا أرواح فإذا نفخ فيه في مرة أخرى ذهبت كل نفس يعني كل روح إلى جسدها ثم قاموا يمشون. قالوا واين منبعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم يجمعون جميعا في يوم طويل شديد على الكافر اسير غير يسير وقد حذرنا الله جل وعلا هذا اليوم في اياته في ايات كثيرة ثم إذا أراد الله جل وعلا رحمة عباده، ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة حتى يأتي ربهم فيفصل بينهم يحاسبهم ويذهب كل كل عامل إلى مسكنه إما إلى الشقاء جهنم وإما إلى دار السعادة الجنة في أمور كثيرة. سيأتي بعض ذكريها، وقال الله جل وعلا يوم ترده الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة هي النفقة الأولى والرادفة هي الثانية، يقول يعني, يعني ردفت الأخرى، فدل على أنه مثنى، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال. بين النفختين أربعون وثبت فيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث وفي رواية أول من ينفذ تراب عن رأسه فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أمجوزية بصعقه الطور هي حديث كثيرة ولكن جاء في حديث طويل يسميه العلماء حديث الصور أن النفخات ثلاث نفخة الصعق نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فجعلوا هذه نفخة ثالثة والصحيح أنهما نفختان لأن الفزع يكون قبل الصعق ثم كأنها نفخة واحدة فالله أعلم المقصود أن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيوب بالاخبار التي تأتي بها الرسل أما الإيمان بالمشاهدات الأمور التي تشاهد وترى فهذه لا ميزة لأحد فيها الناس فيها كلهم سواء ولهذا لا ينفع الإيمان بها وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن يبادر وهذا هو الفائده من ذكر هذه الأمور المبادرة قبل أن يأتي الأمر فجأة وإذا لم يأتي تأتي هذه الأمور المذكورة فالموت آت ولا بد والعبد لا يدري متى يفجئه الموت فأليه أن يستعد لملاقات ربه نعم وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت قلت لا أدري قال إنها تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك ان يقال لها ارجعي من حيث جئتي وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. لاينا لا تدري تذهب هذا لا, لا, لا شك الشمس تدور فيه فلك واحد ولكنها في مكان معين تسجد وسجود يكون على ظاهره حقيقة على حسب ما يناسبها وي بها. فالكائنات كلها تسجد لله جل وعلا وكلها مطيعة إلا الإنس والجن فأكثرهم عصوا الله جل وعلا ثم الأرض كلها والسماء كلها تحت العرش أن العرش وسع الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش اكبر من الكرسي لأضعاف مضاعفة كثيرة كأن الكرسي بالنسبة للعرش درهم من ألقي في أرض من فلات فأكبر المخلوقات على الإطلاق العرش فهي أينما كانت فهي تحت العرش ولكنها تذهب إلى مكان معين فتسجد تسجد فيه ثم تستأذن أن تسير فيؤذن لها في كل يوم فإذا أراد الله جل وعلا نهاية هذه الدنيا تركت فلم يؤذن لها فبقيت في مكانها وقتا طويلا فيطول الليل على الناس ويفزعون الى المساجد يعلمون أن هذا امر حدث لي أمر هائل ثم بينما ينتظرون إذ قد طلعت عليهم من المغرب عكس السيد فاذا شاهدوها امنوا كل من على الأرض يشاهدها نها طلعت من المغرب ثم إذا شاهدها من على الأرض وسارت في الأرض كلها عند ذلك تعود مرة أخرى إلى مجراها ومسيرها كما كانت ويصبح الناس يتعارفون بينهم هذا كافر وهذا مؤمن الذي يؤمن من ما هذه الحادثة لا ينفعه الإيمان ولا يكون مؤمنا لأنه آمن عن شيء مشاهد وشيء اضطره للإيمان وهذا لا ينفع وكل أحد إذا جاءته الملائكة لقبض روحه يؤمن ولكن لا ينفع ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين يعني يعاين العبد يعاين الملائكة التي تقبض روحه وكل ميت يشاهد الملائكه ولا يشاهدهم غيره فلولا ان كنتم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا يعني لا تبصروا الملائكه فالملائكه تحيط به تقبض روحه وهو يشاهدهم ولا وهذه في هذه الحاله قد انقطعت حياته وايقن بالانتقال إلى الاخره فلهذا لا تنفعه التوبة لو تاب فالمقصود ان طلوع الشمس هذا من الايات الكبيره التي تلي النفخ الصور عن قرب ولكن مجيء الساعه يعني النفخ الصور هذا لا يعلمه الا الله ولا يأتي الناس إلا بغته يبغتهم بغته على غير استعداد وغير تحر الله نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث في الآيات إن أولها خروج الدجال. قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات. فقال عبد الله لم يقل مروان شيئا. قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا. لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فايتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب واظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها ارجعي مكانك فطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم تلا عبد الله هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه والذي كان تحصل على عدلين من كتب أهل الكتاب وكان يحدث أحيانا عنهما ولكن الآيات لم يأتي التحديد ان هذه قبل هذه وإنما جاء ذكرها مجملة هاكذا والله اعلم والظاهر الذي يظهر من النصوص ان أول الآيات خروج المهدي انه ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم ثم بعد ذلك الله اعلم ماذا يكون والدابه المقصود بها المذكور هنا هنا هي دابه لا نعلم كيفيتها ولا صفتها وانما هي مثل ما قال الله جل وعلا دابه الارض تخرج ولا أحد يستطيع أن يمتنع منها فتميز الناس المؤمن تنكت في وجهه نكتة بيضة فيبيض وجهه, وجهه لها والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود وجهه لها فيصبح الناس يتعارفون هذا مؤمن وهذا كافر وكل هذه الآيات إذا خرج شيء منها أصبح الإيمان لا يفيد شيئا وانما يختم على ما مضى من كان مؤمنا يكون مؤمنا ويزداد ايمانا اما لم من لم يؤمن الا بهذه هذه الايات فلا ينفعه ذلك سواء طلوع الشمس او خروج الدجال او غيرها والسبب والله اعلم ان الكون يتغير الدجال هنا ما يخرج تغير هذه الآيات التي نشاهدها مثل الشمس والأيام والليالي فيصبح اليوم سنة يعني لا فيه ليل ثم بعد هذا اليوم بعد السنة هذه يصبح اليوم شهر ثم أسبوع ثم تعود الأيام على طبيعتها على مكانك فهذه آيات ترغم الناس على أن يؤمنوا بالله جل وعلا وكذلك طلوع الشمس كونها تغير مجراها وصارت تجري من المغرب إلى الشرق بعدما كانت تأتي من المشرق إلى المغرب وهكذا كل الآيات ولهذا سميت آيات لأنها علامات تدل على أن الله هو الخالق المتصرف الذي يصرف الأمور ويجريها حسب إرادته. وقوله في هذا الحديث الذي ذكره عن عبد الله تا اذا بدأ لله كلمة بدأ معناها أراد يعني إذا أراد الله جل وعلا وهذه بدأ تأتي بمعنى الإرادة وليس من البدو الذي هو يظهر شيء لم يكن. هذا لا يجوز أن يقال بالنسبة لله تعالى وتقدس نعم. نعم. وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد وذكره كما تقدم. وقد ذكرنا أن المراد بالآياتها هنا. التي ليست مألوفة بل هي مخالفة للعادة فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز المؤمن من الكافر وتكلم الناس وهذا باهر مخالف للعادة وطلوع الشمس من مغربها أمر باهر جدا اختلي في تكلم الناس لأنه قال تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون هل هو كلام حقيقي؟ أو انه هو هذا التمييز كونها تميز بين المك... الكافر والمؤمن الله أعلم ولكن إذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يجب أن على ظاهرها حتى يأتي شيء يصرفها عن ظاهرها ولا صارف عن النعم قال وطلوع الشمس من مغربها أمر باهر جدا فالدابة أول الآيات الأرضية وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية وقد ظن عبد الله بن عمر أن طلوع الشمس من مغربها متقدم على خروج الدابة وذلك محتمل ومناسب فالله أعلم علم عند الله ولكن الدجان قبل هذا نعم قال وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه فقال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئ قال فتجتمع إليه زبانيته فيقولون يا سيدهم ما هذا التضرع فيقول إنما سألت ربي ان ينظرني إلى الوقت المعلوم قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا قال فأول خطوة تضعها بانطاكيه فتأتي إبليس فتلطمه وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نكارة ولعله من الزمالتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما أشياء غرائب وقد تقدم في خبر ابن مسعود الذي رواه نعيم بن حماد في الفتن أن الدابة تقتل إبليس وهذا من أغرب الأخبار والله أعلم يكون اللي يكون إلا في آخر الأمر اليوم المعلوم هو النفخ الصور هذا هو اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ الآخرة نعم وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي امامه صدي بن عجلان صديق. صديق. صدي ابن عجلان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة حدثنا ضرار بن صرد حدثنا أبو فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنسلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيهزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس فطلعت من مغربها حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها ثم ساق ابن مردويه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغربها فقال تقول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى قد باتت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فتكل عليهم جنوبهم حين يتطاول الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في البعث والنشور أنباءنا أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه ابن سهل المروزي حدثنا عبد الله بن محمد الآم لي حدثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثني ابن أبي, ابن أبي ليلى عن, ابن عن, عن إسماعيل بن رجاء عن سعد بن اياس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لجلسائه أرأيتم قول الله تعالى تغرب في عين حمئة ماذا يعني بها قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كانت تحت العرش فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيؤذن لها فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيقال لها اثبتي فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته فإذا استأذنته فيقال لها اثبتي فتحبس مقدار ليلتين قال ويفزع المتهجدون وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما, ما شأننا الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعيت ثم يقال لها اطلعي من حيث غربتي فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم ابن نافع حدثنا إسماعيل ابن عياش عن ضمضم ابن زرعه عن شريح ابن عبيد يرده إلى مالك ابن يخامر عن ابن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل قاتل لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خطلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وهذا اثناد جيد قوي لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب هذا الذي دل على أن الشمس هي أول قال تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس المغربها وهذا لا ينافي الاحاديث الاخرى الأخرى حديث الذي في صحيح مسلم قتلات إذا خرجنا لم ينفع نفسه معنها لم تكن امنت الدجال والدابه وطلع الشمس المغربها وايهما كان اول فالبقية تتبعه نعم. قال وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من طريق عاصم بن النجود ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون أو قال أربعون عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه فهذه الأحاديث المتواتره مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث ايمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه وإنما كان كذلك والله أعلم لأن ذلك من أكبر اشراط الساعة وعلاماتها الداله على اقترابها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 فان لهم إذا جاءتهم بكراهم يعني لهم التوبة والرجوع والاستدراك. انتهت الأمر. انتهى الامر لكن إلا في هذا أنها أمور ترغم الناس على الإيمان. ويكون الإيمان في الأمور المشاهدة المرئية هذا لا ينفع. وإنما ينفع الإيمان بالغيب. الأخبار التي تخبر بها الرسل كما سبق نعم. وقد حكى البيهقي عن الحاكم أنه قال أول الآيات ظهورا خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم فتح جوج ومأجوج ثم خروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها قال لأنها إذا طلعت من مغربها آمن من عليها فلو كان نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعدها لم, يل... لم, ي... لم يلقى كافرا وهذا الذي قاله فيه نظر لأن إيمان أهل الأرض يومئذ لا ينفعهم فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل فمن أحدث إيمانا أو ثوبة يومئذ لم تقبل منه إلا أن يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك، وذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وإن من أهل الكتاب إلا لا به قبل موته، أي قبل موت عيسى، وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به ايمانا ضروريا. بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله فالنصراني يعلم كذب نفسه في دعواه فيه الربوبية والنبوة والبنوة واليهودي يعلم أنه نبي رسول من الله لا ولد زنية كما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك الدخان الذي الله الله وسلم وبارك على